「叶うことに気づいてください ك 「私の名前は何でもない」 ل ف ض ل ل ك م ج ن د ر ا ت ج ع ل ن ا ب ل س ي وجعل ل ا ش موسوعه ر ا ا ج ا ل لكم من تكون النابلسي ع ي فيها ويخرجكم د ك م إخراجا ا و للعلوم ه ج الاسلاميه ا سبلاً ق ا ل ن و ن ا ك ا ي ا ل ق بانهم ع ص ب ن ي و ن ا ا ف ض ي و ا ه ن ت ت ع ل ا م يجب ن ي ك ه ن ا ي ا ل ن ه م ا و و ل د ب ه م ي ج ان ي ك و و ا هناك ا ش ن م ك و و ا م ك ر ا ء ب ا ن ا ولا سواعه ولا يغوث ويعوق و ن س ر ا وقد ض ل و ا كثيرا ولا تسن الظالمين إ ل ا ضلالا مما خ ض ي ئ ا ت ه م أ غ ر ق و ا فادخنوا على ل ا شركه ض الهدى ا ر إ ن ك ه يضلوا دعويه غير ر ب ا ح ي ل ذات ل ي م ن م و ن اجتماعي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 الله <تصفيق>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 「私たちは私たちの思いを聞いている」<音楽>